وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت عليه ا ل م ر أ ة في ا ل ج ا ه ل ي ة وما صارت اليه بعد ر س ا ل ة محمد كانت متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين فاصبحت بفضل الاسلام ونبيه ص ا ح ب ة حق مشروع ترث وتورث ولا يمنعها الزواج ان تتصرف بمالها وهي في ع س م ت ه كما تشاء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 وذكرنا أ ن ه ا لم تكن ذات ش أ ن بالسيدات كما كانت ذات ش أ ن بالخيل على خلاف ما يروق الكثيرين أ ن يذكروه فقلما بلغ, بلغ الاهتمام بالحصان م ما الاهتمام ر أ ة بلغ ب ل في عصر ا ل ف ر و س ي ة إ ل ا على اعتبار أ ن ه ا عنوان ضيعه ة محادثة إلى القارئ محادثة من كتاب أغاني الآداب والتحيات يروى كتاب أغاني من ي ف ا ابنة أوسيس جلست في نافذتها ذات يوم فعبر بها فتيانون أن أوسيس فعبر يوم جلست في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 وقد تفضلها م ن ز ل ة ا ل م ر أ ة في تلك ا ل ج ا ه ل ي ة ففي س ن ة 1 7 9 و ب ي ع ت ا م ر أ ة في أ س و ا ق إ ن ج ل ت ر ا بشيلنين ل أ ن ه ا أ ث ق ل ت بتكاليف معيشتها على ا ل ك ن ي س ة التي كانت تؤويها وبقيت ا ل م ر أ ة إ ل ى س ن ة 1882،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 ان يظهرها على عيبه إ ن كان به عيب مستور إ ذ ا خطب أ ح د ك م ا ل م ر أ ة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أ ن ه يخضب وبلغ من رعايته شعورها ومداراه خجلها الذي فطرت عليه أنه أوجب الرجل أن لأنها أحدكم أهله فإذا قضى حاجته قبل أن لنفسها منها يمتعها تمتعه يطلبه فليصدقها حاجته حاجتها الرجل الرجل جامع تطلب قبل كما ما فإذا فإذا تقضي قضى فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها وكان ت أ د ي ب ه المسلمين في هذه ا ل ص ل ة غ ا ي ة في ا ل ك ي ا س ة والترفق فقال مما قال في هذا المعنى إذا وإنما ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعتة الكيس الكيس معاملته لزوجاته وإنما نلخص ما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين عامة في معاملاتهم دخلت تدخل تستحد نلخص على أهلك عليه على لزوجاتهم حتى وتمشط في أوجبه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 ولما أ ق ع د ه مرض ا ل و ف ا ة أ ن يزورهن كل يوم كما عودهن بعث إ ل ي ه ن فتلطف في سؤالهن أ ي ن أ ن ا غدا أ ي ن أ ن ا غدا ليقلن عند ع ا ئ ش ة و ي أ ذ ن له في ا ل إ ق ا م ة ببيتها ولو أ ن ه أ ح ل لنفسه أ ن يقيم حيث أ ق ا م وهو مريض لما كان في ذلك من حرج و ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس ولكنه في ح ا ل ة الرضا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 وان تسالي الجاريه تصدقك القول فدعا رسول الله بريره يسالها هل رايت من شيء يريبك من عائشه قالت والذي بعثك بالحق ان رايت عليها امرا قد اغمصه عليها اكثر من انها جاريه حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم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 وانا ج ا ر ي ة ح د ي ث ة السن لا ا ق ر أ كثيرا من ا ل ق ر آ ن اني والله قد عرفت انكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فان قلت لكم اني ب ر ي ئ ة والله يعلم اني ب ر ي ئ ة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني ب ر ي ئ ة لتصدقونني ا واني والله ما اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف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 ف ا س ت أ ذ ن ت ه في ز ي ا ر ة اهلها وان له ان يفاتحها وقد وصل ا ل ن ب أ الى سمعها ولم يان له قبل ذلك وهو كاظم ما في فؤاده قادر على كتمانه مخافه ان يؤذيها بغير حق وهي تشكو سقامها فاتحها لتبرئ نفسها او تستغفر الله وغضبت غضب البريء المشكوك فيه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 وفي ا ل ر ح م ة حتى ب ا ل أ غ ل ط ي ن المتعجلين الذين أ ب د ؤ و ا و أ ع ا د و ا في ذلك الحديث المريب وما أ ح د أ ر ح م ممن يرحم المفترين على س م ع ة أ ه ل ه وهناءه بيته و أ م ا ن سربه ولا يعذر الناس أ ح د ا كما يعذرون نبيا مطاعا ينال في عرضه فينال بالعقاب العدل من استحقوه سماحة السيدة الكريم وقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من رواية عائشة روايات وقد شتى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 وتطول مدى السنين مع نساء مختلفات لا مع ا م ر أ ة و ا ح د ة وتطول في جميع الحالات ومنها ح ا ل ة ا ل أ ل م البالغ ولا تنحصر في ح ا ل ة الرضا و ا ل ط م أ ن ي ن ة و أ ق ل من ذلك أ م ن ي ة يتمناها الحالمون بالوئام بين ا ل أ ز و ا ج في العصر الذي وصفوه بعصر ا ل م ر أ ة لفرط ما أ ط ن ب فيه المطنبون من إ ك ب ا ر ش أ ن ه ا و ا ل د ع و ة إ ل ى إ ن ص ا ف ه ا تعدد الزوجات هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الهدف الثاني الذي يرميه المشاهرون ب ا ل إ س ل ا م فيكثرون من رميه كلما تكلموا عن أ خ ل ا ق محمد صلى الله عليه وسلم وذكروا منها ما يزعمونه منافيا لشمائل ا ل ن ب و ة مخالفا لما ينبغي أ ن يتصف به ه د ا ت ا ل أ ر و ا ح السيف والمراه أ كأنهم يريدون أن ة يريدون م ي و ج ع على النبي صلى ل ل ا عليه وسلم بين الاستسلام للغضب والاستسلام للهوى بين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 ا ر أ ي ت إ ل ى العصفور وهو يبني عشه ويعود من هجرته إ ل ى وطنه ر أ ي ت إ ل ى الزهر وهو يتفتح ليغري الطير والنحل بنقل لقاحه ر أ ي ت إ ل ى س ن ة ا ل ح ي ا ة في كل ط ب ق ة من طبقات ا ل أ ح ي ا ء ما هي سنتها إ ن لم تكن هي س ن ة ا ل أ ل ف ة بين الجنسين وأين يكون سواء السواء هو سواء وإنما المرأة يكن فيه إن الفطرة هذا لا معابة هذا الفطرة لا مراء المعابة لم على فحب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 من من بنات التاريخ قد بنى في حياته وبعد مماته تاريخا أ ع ظ م من تاريخ ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة والدول ا ل إ س ل ا م ي ة ومن ذا الذي يقول إ ن هذا عمل رجل مشغول عما شغلته ا ل م ر أ ة ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه ش أ و محمد في مسعاه ف إ ن كانت ع ظ م ة الرجل قد أ ت ا ح ت له أ ن يعطي ا ل د ع و ة حقها ويعطي ا ل م ر أ ة حقها ف ا ل ع ظ م ة رجحان وليست بنقص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 وقنعن بما هن فيه من معيشه كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو انعم منها على ما يدل هذا نساء محمد يشكون قله النفقه والزينه ولو شاء لاغدق عليهن النعمه واغرقهن في الحرير والذهب واطايب الملذات اهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه اما كان يسيرا عليه اي يفرض لنفسه ولاهله من الامثال والغنائم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 ولم نر ى هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشاهرون بل ر أ ي ن ا رجلا يغلب تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله إ ل ى نسائه فيحفظها بما يملك منها ولا ي أ ذ ن لها أ ن تسومه ض ر ي ب ة م ف ر و ض ة عليه ولو كانت هذه ا ل ض ر ي ب ة ب س ط ة في العيش قد ينالها أ ص غ ر المسلمين ولا شك في ق د ر ة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لو أ ر ا د رجل الجد والرصانه وهكذا نبحث عن الرجل الذي توهمه المشاهرون من مؤرخي أ و ر و ب ا فلا نرى إ ل ا ص و ر ة من أ ع ج ب الصور التي تقع في وهم واهم نرى رجلا كان يستطيع ان يعيش كما يعيش الملوك ويقنع مع هذا ب م ع ي ش ة الفقراء ثم يقال إ ن ه رجل غلبته لذات حسه ونرى رجلا ت أ ل ب ت عليه نساؤه ل أ ن ه لا يعطيهن ا ل ز ي ن ة التي يتحلين بها لعينيه بها ثم يقال إ ن ه رجل غلبته لذات حسه ونرى رجلا ً اثر م ع ي ش ة الكفاف و ا ل ق ن ا ع ة على إ ر ض ا ء نسائه ب ا ل ت و س ع ة التي كانت في وسعه ثم يقال إ ن ه رجل غلبته لذات حسه أ ن الرجل الذي توهموه ذلك التوهم لم يكن مجهولا قبل زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية معروف بالدعوة قيامه كأشهر صباه استسلم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 آمنت بي إذ ك فلهذا ر ا ن وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني ا ا س إذ ب ل م ا إ حرمني ل ن احب س النساء، ورزقني الله منها الولد دون غيرها منها من الله فلهذا أ خ د ي ج ة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذ ك ر ه ا من نفسه قط من أ ع ق ب ت ه ا من الزوجات الفتيات وفاء قلب وليست لذات حس ولا ذكرى ش ه و ة جميله ة أسباب ا تعدد ت ز و ج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 وما إلى الشهوة. وكانت م ا الشهوة ل إلى و للنبي ز و ج ة أ خ ر ى اوسمت بالجمال والشباب وهي زينب بنت جحش ا ب ن ة عمته صلى التي ل عليه وسلم ل ه ا زوجها زيدا بن حارثه ب أ م ر ه وعلى غير رضا منها ل أ ن ه ا أ ن ف ت وهي ما هي في الحسب و ا ل ق ر ا ب ة من رسول الله أ ن يتزوجها غلام عتيق هذه أ ي ض ا لم يكن للذات الحس ا ل م ز ع و م ة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 ولما ب ر ح بها الحزن لوفاته و س ا ه رسول الله قائلا سل الله أ ن يؤجرك في مصيبتك و أ ن يخلفك خيرا فقالت ومن يكون خيرا من أ ب ي س ل م ة ف أ و ج ب على نفسه خطبتها ل أ ن ه ا تعلم أ ن ه خير من أ ب ي س ل م ة و ل أ ن ه يعلم أ ن أ ب ا بكر وعمر خطباها فترفقت في ا ل ا ت ذ ا ر وهما أ ع ظ م المسلمين قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم و ج و ي ر ي ة بنت الحارث سيد قومه كانت إ ح د ى السبايا في غ ز و ة بني المصطلق فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها ويحض المسلمين على عتق أ س ر ا ه م وسباياهم تفريجا عنهم و ت آ ل ف ا لقلوبهم فاسلموا جميعا وحسن إ س ل ا م ه م وخيرها أ ب و ه ا بين العوده ة إ ل ي و ا ل ب ق ا ء ف ي حرم ر س والبقاء ل ل ل ه فاختارت ا في حرم رسول الله وحفصة بنت عمر بن الخطاب عمر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 بعد فقد الحماه و ا ل أ ق ر ب ا ء ولهذا خير ص ف ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة س ي د ة بني ق ر ي ض ة بين أ ن يلحقها ب أ ه ل ه ا و أ ن يعتقها ويتزوج بها فاختارت الزواج منه صلى الله عليه وسلم وآية الشعور والسلام وبابنة اليهود الآيات في رعاية الشعور الإنساني أنه عليه الصلاة والسلام أنب صفيه الصلاة الرحمة بلالا لأنه مر بها وبابنة عمها فقال مغضبا لأنه على قتل اليهود. فقال له مغضباً أنزعت الرحمة من قلبك أنزعت مر أنه أنب من حين تمر ب ا ل م ر أ ت ي ن على قتلاهما واحتقرتها زينب فلقبتها يوما ً ب ا ل ي ه و د ي ة فهجرها شهرا لا يكلمها لياخذ بناصر هذه ا ل غ ر ي ب ة ويدفع عنها الضيم م مراجعة لمحمد تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة ل ل ا ا و س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 أ و بعد تجاوز الكهوله واخر ص و ر ة يتصورها المنصف هنا هي ص و ر ة رجل ف ر غ ه للذاته وجلس ينتقي و ا ح د ة بعد و ا ح د ة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من متاع ف إ ن م ا كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إ ل ى ا ل إ ي و ا ء الشريف أ و على حسب ا ل م ص ل ح ة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب و أ س ا ط ي ن ا ل ج ز ي ر ة من أ ص د ق ا ئ ه و أ ع د ا ئ ه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 نسوه لأنهم أ ر الوجهه د و يعيبوا وأن و ا أن ي ت ق ا ينحرفوا عن الحقيقة وقد كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الإغضاء عنها ولو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها ا وأن وقد ولو ولم و أيسر أنهم عن من رؤية لهم ل ة الخلقية الزوجات ا إلى ل ونستطرد و من تعدد ج ة الخلقيه ة أو الأدبية ا لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقرية محمد وما نقصر له اتصال بجوانب هذه اتصال عبقرية بجوانب على العبقرية في محمد تعدد、مناحيها.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 ل أ ن ه ا خير من ضرورات ولا ينكر هذا إ ل ا متعنت يصدم الحقائق ويتجاهل المحسوس الماثل للعيان ففي الكفر حياة ينكر خيرا بينهن وبين التأيوم والمذلة والرجعة إلى الكفر وكان خيرا من قطع تلك التي وصلت بينه وبين البيوت محمد أحد الخاصة لا بناءه بنسائه كان الإخلاء والمذلة والرجعة والضلالة وكان الآصرة والعشائر من من قد إلى تلك وصلت أن قطع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 ك ا ل أ ث ر الذي يبدو على ا ل م ر أ ة بعد التزوج بعده رجال إ ن ه ا تضمحل إ ذ ا كل الاضمحلال كذلك اعترف نابليون بالضرورات ا ل ز و ج ي ة في العصر الحديث فكيف اعترف بها في الفرنسية فلا الرفيقين في الفندق الكبرى مشكلة لينين بين الزوجية بها الثورة الثورة الزواج رابطة الزواج رابطة رابطة الطريق بعد بحل حل ثقم أو أو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 ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ ولا سرخوهن بمعروف و تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق ز و ج ة من زوجاته دخل بها و ع ش ر ه ا ولم يضرب قط و ا ح د ة منهن ولم يروى عنه قط أ ن ه ضرب أ و نهر خادما فضلا عن زوجه ة بل روي ع ن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 قد أخطأه المراد الدقيق ق المراد أخطعه هذه ا ل من والمراه ب ة ن وأن ف س ي ة ا ل ح ك ة في إ ث ا ه أعمق من جدا ا ظ ر الأمر كما رآه كما ا ل أ س تعلم ا ا ذ فأبلغ ل ق و و ب ا ت ا العقوبة التي ريب هي ت س انها ل إ س ا ن في غ ر ر و وتشككه ك في صميم ي ن ه في المزية التي ض ع ت ز بها و ي ح س ب ه الى مناط وتكوينه ا وجوده و م تعلم ر أ أنها ة ضعيفة ل إ جانب الرجل ولكنها لا ت أ س ى لذلك ما علمت أ ن ه ا ف ا ت ن ة له